يعرف المجرمون بصيماهم فيؤصد بالمواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 جَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان